والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنقرة من الذهب والفضة والقيه المسومة والأنعام والحر ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنبِئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وأزواد مقهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وَقِنَا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنسلين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول قائما بالخصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم ومن يكفو بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمك وجهيا لله ومن اتبعا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 ويقتلون الذين يأمرون بالخسط من الناس فبشرهم بعذاب أنيم أولئك الذين حرقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مواردون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معبودا وغرهم في دينهم 124. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يفلمون 125. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء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 وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادٌ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبَبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْبِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وَآلَ إبراهيم وَآلَ عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربه فَإِنَّذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الزَّكَرُ كَالْأُنْثًا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي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 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكايا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء نادته الملائكه وهو قائمه يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب ان يكون لي وَقَدْ بَلَغَا الْكِبَرَ وَامْرَأَتُهُ عَاقِرٌ قَالَتْ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب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 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يقول لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيت ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم كأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 قل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتل ثم نبرئ فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا هو القصص الحق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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما مِنَ من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فِيهِ مَا يَرُدُّونَكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَيَشْهَدُونَ ۚ وَمَا يُبْدُونَ مِنْ خَافِيَاتِ سِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إِلَّا لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنوا بديناء لا يؤده إليك إلا ما دمت عليك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 إن الذين يشترون بعهد الله وألمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظو إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالقفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولا مصدق لِمَا معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 قَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لم تقبل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أدائك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون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 بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لنتصبون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم سهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 قُلُوا بِفَضْلِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَكُنْ مِنْكُمْ وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجود وتسوى الزوج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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأثرهم الكاسفون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون دربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل منهم الله وَحَب مَِ الناسَّاسِ وَذوا بِغََبٍ مَِ الله وَذاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهَّ وَغُوربَ التَّعَلَيْهِم المَسْكَنَ ذَلكَ بِأََّهُ كَان وَكُونَ بآياحِ اللهه وَيقُُونَ الأن باء بِويْرِ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آماء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المرسل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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَنْتُمْ ها أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا لَكُ الألَامِلَ مِنَ الغَض قُلبوتُ بِغَيضِكُمْ إِ اللهه عَم بِذاتِ الصّدوط إ تَمْسَسكُم حَسَنَةُ تَسُخم وَإِن تُصِبُكُم سَئكُ يَفْح بِهَا وَإِل تَصِْ وَتَتَّقُ لا يَضوكُم كَذُون شَيْئاب إن الله بما يعملون محيط وإذ غدرت من أهلك تبور المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنين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 إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة مِنَ من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن وَمَن نَصُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَتْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا فَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَكُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 الذين ينال الغيظ والعاكين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها ونعم أدر العالمين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 119. فانظرنا على القوم الكافرين 110. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين 111. يا أيها الذين آمنوا إن قطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا وعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزله سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صلقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذن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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على مَا فاتكم ولا مَا أصابكم والله خبيل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 يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله من الله يخبون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما ختلناها هنا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 ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حنين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا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 فاعقوا عنهم واستغفر لهم وشاوفهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا ظالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل وَمَا كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلبون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يُنَذِّرُهُمْ وَيَغْفِرُ تَعَلَّمَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ لَآصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْكُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ الله على 116. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولأعلم المؤمنين 117. وليعلم الذين نافقوا 118. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ يوم لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُنَا وَقَعَدُوا لَوْ وَصَّاعُونَا مَا قُتِلُوا قل فذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين كتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وقبل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجاموا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح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 با ورضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياء او فلا تقاتهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ان هم ليضر الله شيئا ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يبوا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم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 سَقَوَّكُونَ ماَا بَخِلوا بهِ يَوْمَخانَ وََِّ يِن رااتُ السَّمواتِ وَْأَرض واللَّهُ بِماَا تَعملونَ قَضل نقدَ سَنِعَ الله قَوْل الذي نَقالوا إِ اللهَّه فَقِي وَنَحْنُ أَْ سَنَكُ مَا ق وَقَتْ لَم حق ونقول زوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعديد الذين قالوا إن الله عهدا لينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقبال تأكله النار قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّمُوكَ فَقَرِكُوا اذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّمُرِ وَالْكِتَابِ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ومدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الهرور لتبلغن في أموالكم وأموالكم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 وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا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 129. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض 120. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوزوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وَقَاتَلُوا وَقَتِلُوا لَوْ كَفَرًا عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْ دَخَلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَوْ دَخَلْنَوْا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ والله عنده حصن لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في الميلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قال الذين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من الالم كتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشتغل لَن نُنقِلَ قَلِيلا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لعلكم